أمين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمالكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم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 ويجتنبوا كبائر ما تمهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولدخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من ما وللنساء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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن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 الله كان عليماً قبيراً واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمالكم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 بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فزاء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقه الله وكان الله بهم عليما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 الغائط أو لا مستم أو لا مستم ساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر الذين أوتوا نصيبا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 وَنَسْمَعُ وَأَطِعُ وَأَسْمَعُ وَلَا نُسْمَعُ وَرَأَيْنَا لِنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا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 كَيْدَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُصِبُوا ضِعْفًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّارُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمنوا سبيلاً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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَذَّبَ بِجَهَنَّمَ مَسْئِرَةً إِنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُطْلِعُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ كُلَّمَا نُقِّحَتْ غيرها ليذوبوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وعلا وَرُدَّ إِلَيْهِمْ ظِلًّا وَنَإِلَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ لَا يَعْدِلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان كنتم في شيء تردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا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 سَلَّ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم, فأعرف عنهم وعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاء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 مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشغداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حبر قمتا يخروث بثات او يخرو جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان غي اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لن اكون معهم شهيدا ولئن اصابته فذن من الله ليقول انك لم تكن بينكم وبينهم موده يا ليتني فأكوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغنب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء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 رسول فلقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا ويقولون طاعه فاذا بزوا من عندك من يتقى قائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم و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 وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له لصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها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 ومن أصدق من الله حديثا الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده